بسم الله ورحمة الله وصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن فباهله لبعد هذا احد أبنائك من فرنسا يسأل عن أمره أخ أصل من السنغال تزوج بمرأة وأنجب منها ولدا يسمىه آدم حمده الله والآن يعني فارقها طلقها وهو يسأل عن الهجرة هو يريد أن يهاجر ولكن عنده يعني هذا الأمر اللي يشغله الا وهو تربيه ولده يشور ما زين انا انا في هذا يا شيخ يريد أن يهاجر هو اصلا لكن هذا الأمر هو الذي يشغله اللي يهاجر ويترك ولده مع هذه المرأة؟ طلقتها؟ طلقتها نعم. هي عن الولد عندها الآن. طول. وما ما لو حيلة ولا سبيل لأخذ الولد منها؟ طب ولو يراه يرعى هناك ولا ما يرى؟ نعم. يراه هو يرعى يعني شيء شيء نعم. مثلاً يوم ال يومي الإجازة في الأسبوع مثلا لكن لا يربيه لا يقوم بتربيته يوميا عنده حق في أن يتدخل في تربيته لكن ليس طيب لكن وجوده يعني يفيده هو ما يبدو نعم وجوده يفيده لكن هلأ هو يعني يشعر عبر الفتنة وردك لا شك واني يرى الاصلح له يرى